بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا بِرَا تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن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 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدْ تَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ مَا خَلَقَ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يعلمون. إِنَّ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 وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ وَاسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ أَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لَجَنَّ به او قاعدا او قائما دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلم ما كشفنا عنه ضره كذلك ذينا للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوه كَذَلِكَ نَبزِ الْقَوْمَ الْمُلجرِمين ثمَُّ بعَمَابُم خَلَاءِ فَ فِيأَرضنِم بَعْتِهِم لِنَوهُ كَفَ تَعمللُ وَإذاَا تُتْ ل عَلَيْهِم آياتَاتُ نَابَينَثِم قَال الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَال الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَتي بِقُرآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَلٍ قُل مَا يَكُونُ لِي أَن أبدله من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 فَقَدْ نَبَّذْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِ مّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَطُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ, ويقولون هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا فِي الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلكوه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 معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا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 فأفها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنهم أحيط بِهِمْ دعوا الله مخلصين له الدين دَعْوُ اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ فَا بَكُملَ أَنْ فُوسكُمْ مَثَ الحاتِ الدُّْييا ثمَُّ إلينا مَو يَوكُم فَنُ نَبّكُم بمكُثُمْ تَعمللُ نَمَا مَتَنُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَاخْتَلَقَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حتى إذا اُخِذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا حَتَّى إِذَا أُخِذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَزُيِّنتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا آتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعون إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يُغْهَضُ وُجُوهُهُمْ ۚ قَدْ أَفْلَحُوا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا قَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٍ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أشيت أجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبَيَّنَ لَهُمْ كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويفرج الميت من الحي ومن يدفر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا فاتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال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 قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأما تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي لِلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّا الَّذِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُضَلَّ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهْمًا انَّ الظَّنَّ لا يغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هذا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتغاه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله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 ر أُونَ بَِّا أَعمللُوا وَأَنَبَر أُ مَِّا تَعملَلُ وَمِهُم مَّي يَستَمعونَ إلَ أَفَأَ تَ تُسمَُّم م وَلَ كَانوا لَا يَعفِلون وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا يَتَآرَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِن مَن يُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نَرْجِعُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نَرْجِعُكُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ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 مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ أَلَمْ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ مقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الحلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أن ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتبته وأشر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا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 منه حراماً وحلالاً قل آه الله أذن لكم قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن ما اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شان وما تدلو منهم من قران ولا تعملون من عمل الا ان عليكم شهودا اذ في ضونه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 أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في, في الدنيا وفي الآخرة لا تبذيل لكلمات الله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 وما يتبع الذين يبعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخلصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن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 أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفتغون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد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 عَلَ الله تَوكَْلتُ فَأَكن يَ أَنْ ركُم وَشكان أَكُم ثمَُّ لا يَكُ أَمّكُم عَلَكُم غَّ ثمَُّ لا يَكُ أَممركُم عَلَكُم غَّ تَ ثمَُّ إلي يَولاكُ غون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 بَعَثَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ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 مبين قال موسى اتقولون للحق لم ما جاءكم افحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا ادتنا لتلفتنا عن ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَ وَتَكُونُ لَكُمُ الْمَلَكُ مِرْيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مَسَاءَ الْقَوْمَ انْتُمُ الْقَوْمُ فَلَمَّا الْقَوْمُ طَالَبُوا مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ الله سَيُبْطِلُهُ إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ الْمُوسَى إِلَّا ذَرِيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبَوَّأَ آلُ قَوْمِكَ مَا بِمِصْرَ وَيُوتُونَ وَدَعُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ظَلَمَ اسْعَالَ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حََّ إذَا أَذَ وَكَهُ الْ الغرَفُ قَالَ آم قَالَ آممَتُ أَن مَوْول إلَهَا إِلََّّذِي أَمَلَذِيبَن إسْرَاءائلَ وَأَمَنِنَ قل عصيت قبل وكنت من المفتدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بنين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 مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَبُونَ مِنَ الْغَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقًّا عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ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 قَبِلِيهِمْ قُلْ سَأَنْتَظِرُ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يا أيها نَسُؤ إِن كُنتُم فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الذي وَأْمُرْ تُؤَنَّ أَبُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ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 إنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واخبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين